لا تلقي يا معذبكم الله الله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 قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم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 والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم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 ان الله بكل شيء عليم الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 لم تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّئِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْ يعذبنا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نقول؟ حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالايثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون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 وَإِذَا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمَنُوا منكم والذين أُوتُوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا إِذَا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صَدَقَةً ذلك خير لكم وأطهر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 الله أكبر، الله أكبر، سميع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، الله. أكبر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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله الله الله أكبر, الله أكبر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 من حد الله ورسوله ولو كانوا, ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما افاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله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 والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوارنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله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 لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرنهم ولئن نصروهم لا يوّلن ثم لا ينصرون لأنكم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون.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 فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين الله اكبر, الله أكبر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 يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الله الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 Allah! السلام عليكم, <ورحمة الله> <سلام> عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله الله أكبر الله أكبر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 إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِذْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ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 ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه, لأبيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء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 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم أن تبروهم لا الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم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 الله أكبر. الله سمع الله من حمده. أبدا ولك العمد. الله أكبر. الله أكبر.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 ولا يلاح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم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 يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يبثن ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يأتين بمهتنى يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم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 Sami nog, dan kan ik u niet akbar. dat akbar. de akbar. Allah. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر. الله أكبر.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 سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله في تقولوا ما لا تفعلون وما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 سمع الله لمن حمده أبدا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أم. يا أيها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم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 بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده اولا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر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 سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله